السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد معترف بربوبيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في ألوهيته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 وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي نور نور نور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 الحكم الثاني من الأحكام التكليفيه على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو التحريم واليوم بمشيئة الله تعالى نشرع في دراسة أو في تدارس الحكم الثالث من أحكام التكليف والحكم الثالث من أحكام التكليف هو الاستحباب وفيه ثمان مسائل, مسائل المسألة الأولى في التعريف تعريف الاستحباب قال المؤلف رحمه الله الاستحباب هو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحق المسألة الأولى التعريف وهو طلب الفعل لا على سبيل الالزام والحق ونبين أن هذا التعريف جامع مانع فنقول قوله طلب يخرج به المباح لأن المباح ليس فيه طلب بل هو ها بل هو تخيير نعم قوله طلب الفعل خرج بقوله الفعل المحرم والمكروه لأن التحريم والكراهه طلب ترك لأن التحريم والكراهة طلب ترك قوله لا على سبيل الإلزام والحق يخرج به الواجب لأنه طلب فعل على سبيل الحكم والإلزام. فبان أن هذا التعريف جامع مانع بهذا التعريف. المسألة الثانية وهي أسماء المستحب. قال المؤلف رحمه الله ويعبرو عنه يعني عن الاستحباب او عن المستحب بالسنة والنفل او النافلة بالسنة والنفل او النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والتطوع والندب والتطوع والندب اخوانا اللي يبص في ورقة الامتحانات يقفلها بقى ونركز في الايه الشرح عشان مش هينفع كده يعني كفى فان شاء الله تبصوا في الكتاب ربنا بارك فيكم يعني يلا يا شيخ اللي ما طلعش كتابه يطلعه واللي فتح وردة الامتحان يقفلها يبقى من أسماء المستحب يسمى بالسنه ركز معايا شيخ يسمى بالسنه وبالنفس وبالفضيله وبالرغيبه وبالتطوع وبالمندوب اما تسميته بالنفس يعني هذه اسماء ممكن نقول هذه المساله فيها ثلاثه فروع احنا فاهمين احنا ماشيين ازاي يعني المساله الثانيه فيها ثلاثه فروع اللي هي اسماء المندوب قلنا ليه كم اسم سنه النفل الفضيله الرغيبه التطوع الند ذكر له ها ست أو ستة اسماء ذكر له سته اسماء دي كده المساله المساله دي تحتها ثلاثة فروع الفرع الاول وجه تسميه المستحب بهذه الاسماء يعني ما هو السبب في تسميه المستحب بهذه الاسماء اما تسميته بالسنه يعني ما هو السبب في تسميته بالسنه سمي بالسنه لان غالب المستحبات إنما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سمي المستحب بالسنة لأن غالبا المستحبات ثبتت بالسنة لا بالقرآن. ثبتت بالسنة لا بالقرآن. ولا يمنع ذلك. ولا يمنع ذلك أن يكون بعض المستحبات في كتاب الله عز وجل ولا يمنع ذلك ان يكون بعض المستحبات في كتاب الله عز وجل فالسحور مثلا السحور مستحب ولا واجب مستحب ومع ذلك له ذكر في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا هو السحور ثم أتم الصيام إلى الليل كذلك من المستحبات التي ذكرت في القرآن الحج بهيئة التمتع التمتع الحج له الحج واجب لكن يجوز لك أن تحج على ثلاث صفات أو يجوز لك أن تحج بثلاث طرق الطريقة الأولى أن تحج مفردا الطريقة الثانية أن تحج قارنا الطريقة الثالثة أن تحج متمتعا أفضلها أن تحج متمتعا التمتع مذكور في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي كل هذا يدلك على أنه يجوز أن يثبت المستحب بالقرآن كما يجوز أن يثبت بالسنة لكن لما كان غالب المستحب لا يثبت أو ثبت بالسنة لما كان غالب المستحب ثبت من السنه سمي المستحب سنة ويسمى المستحب نافلة لأن النافلة بمعنى الزيادة لأن النافلة أو النفل بمعنى الزيادة قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة لك دون أمتك فإن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الأم فهو زيادة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان المستحب زيادة على الفريضة ولما كان المستحب زيادة على الفريضة قال الله عز وجل ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني بالمستحبات الزوائد على الفرائض <تصفيق> توقف يعني ولا نعمل اتكلم بقى وشوف وصل ولا يعني تبع شيخنا اتكلم وشوف وصل الله بالتلفون نحن كنا بنقول النافله صح نعم ولا يزال عبد يتقرب اليه من النوافل يعني بالزوائد على الفرائض لاجل هذا سمي المستحب نافله او نفلا اما تسميته بالفضيلة فلأن يعني يذكر أهل العلم في سبب تسمية المستحب بالفضيلة أمرين يذكر أهل العلم في سبب تسمية المستحب بالفضيلة أمرين الأمر الأول الأول أن المستحبات زائدة على الفرائض والفضل يأتي بمعنى الزيادة في حديث جابر بن عبد الله يأتي بمعنى الزيادة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك يعني فإن زاد شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فالفضل يأتي بمعنى الزيادة هذا هو الأمر الأول في سبب تسمية المستحب بالفضيلة السبب الثاني السبب الثاني في سبب تسمية المستحب بالفضيلة وهو أن من فعل وهو أن من فعل الفرائض والمستحبات فضله فضله على من فعل الفرائض وحدها فسبب التفضيل هو الاتيان بالمستحبات فسمي المستحب فضيله ثاني والسبب الثاني في تسميه المستحب بالفضيلة. السبب الثاني في تسمية المستحب بالفضيلة هو أن من فعل الفرائض مع المستحبات فضل في الشرع أو كان فاضلا في الشرع كان مفضلا في الشرع على من فعل الواجبات وحدها فكان السبب في تفضيله أنه أتى بالمستحبات فسمي لهذا المستحب فضيلة واضح، ان شاء الله واضح. اما السبب في تسمية المستحب بالرغيبة اما السبب في تسمية المستحب بالرغيبة او المرغب فيه او المرغب فيه يسمى رغيبة ويسمى مرغبا فيه وهو أن الله عز وجل لم يأمر به حتما وإلزاما وإنما أمر به ترغيبا فيه لأجل هذا سمي بالرغيبة لأجل هذا سمي بالرغيبة وأما السبب في تسميته بالتطوع فهو أنهم أخذوا من قوله عز وجل في آية الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له يعني فمن صام غير رمضان متطوعا من عنده فهو خير له عند ربه فسمي من صام المستحب من الصيام متطوع متطوعا وسمي المستحب لذلك تطوعا مفهوم؟ مفهوم ولا؟ إن شاء الله ده سهل بإذن الله أما الندب وهو أشهر أسمائه عند الفقهاء أما الندب وهو أشهر أسمائه عند الفقهاء فلان الله عز وجل دعا الناس اليه والندب في اللغه هو الدعاء ومنه قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا لا يسالون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم لأي مصيبة نزلت بهم لا يسألون أخاهم حين يندبوهم للنائبات على ما قال برهانه يقومون معه إن دعاهم ولا يسألونه لأي شيء دعاهم هذا هو الفرع الأول في المسألة الأولى السبب في تسمية المستحب بهذا الاسم نعم الندب, الندب اعيده مره ثانيه السبب ان الندب معناه في اللغه الدعاء حتى انت بتلاقي يسموا الست التي تندب ندابه وهو في اللغه بمعنى الدعاء ومنه قول الشاعر لا يسالون أخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم للنائبات على ما قال برهانه والمستحب دعا الله عز وجل الناس اليه ولم يامرهم به فلأجل هذا سمي المستحب مندوبا مفهوم كده؟ هذا هو الفرع الأول أما الفرع الثاني فهو ما ذكره المصنف في الهامش حيث قال بعض الفقهاء يجعلوا هذه المذكورات يعني أسماء المستحب أقساما للمستحب بعضهم يجعلها اقساما للمستحب ويجعل بعضها اعلى في قوه الاستحباب وفي الفضل من بعض واخد بالك ومثال هذا انهم يفرقون بين السنه والمستحب فمثلا جمهور الفقهاء على أن المستحبة والسنة معناهما واحد وذهب بعضهم كأمثال الحجاوي رحمه الله صاحب متن زاد المستقنع في اختصار المقنع الذي شرحه العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرحه الشرح الممتع على متن زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله جعل السنة ما ثبت بدليل أثري السنة ما ثبت بدليل أثري والمستحب ما ثبت بدليل نظري بمعنى انك تقول عن السواك سنه لما لانه ثبت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عن الاعتماد مثلا على القدم اليمنى حال قضاء الحاجه الاعتماد على القدم اليمنى حل قضاء الحاجة اختلف فيه اهل العلم الصحيح ان الحديث فيه ضعيف يبقى الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على رجليه اليمنى حديث ضعيف بعض الفقهاء استدل على ذلك بان الرجل يتكئ على قدمه اليسرى يعتمد على القدم اليسرى حال قضاء الحاجة لأن هذا من باب تكريم اليمين لأن هذا من باب تكريم اليمين فنقول يستحب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة ولا تقل يسن مثال أوضح من هذا دخول الخلاء سنه ولا مستحب نعم لا. بنقول دخول الخلاء بالقدم اليسرى ها دخول الخلاء دخول الخلاء ما اللي كان يرفع ايده سنه ليه لا لم يرد، تفضل شيء ايوه طيب ماشي وانا عارف إن, ان الاصل الدليل الاصل انه كان يقدم اليمنى فيما هو من باب الاذى فيما هو من باب الايه الخير ويقدم اليسر فيما هو من باب الأذى الأصل ده عرفوه أي في نص بقى في الخلاء نفسه إن حد يدخل عشان كده بيقولوا بقى إن استدلوا عليها بالنظر لا بنص الأثر استدلوا عليها بالنظر يعني بدليل النظري خدوه من نصوص كتيرة فقالوا نقول في الخلاء يستحب أن يدخل العبد أو المكلف الخلاء ها بالقدم اليسرى ولا تقل يسن لأنه لم يثبت فيها نص بعينها فأخذ بالك معايا تفضل شيء كأنك هتقول لا تقول لا تقول كل سنة مستحبة على هذا التف... على هذا التعريف مفيش مشكلة بس هو الصحيح أنه لمشحة في الاصطلاح الصحيح انه لا مشاحه في الصلاح والكلام ده الشيخ ابن عثيمين ذكره في الجزء السادس في الشرح الممتع لا ما هو يقدم اليسر الله خلاص انت انا منه احنا نتكلم على الفرق بين المستحب والسنه بقى هبضرب امثله واخد بالك معايا ايوه لكن لو واحد جعل نفسي اصطلاحا وانا لما اقول السنه يبقى انا اعني ما ثبت بدليل أثري ولما أقول المستحب أعني ما ثبت بدليل نظري لا لا مشحة في ذلك لا ننكر عليه بل قد نقوله هو أدق بل قد نقوله هو أدق نفهوم في فرع تاني أو فرع الأخير في المسألة اللي هو تعقيب على تسمية المستحب بالسنة تعقيب على تسمية المستحب بالسنة هذه التسمية أوهمت كثيرا من الناس ليه؟ لأن السنة تطلق على أكثر من معنى فالسنة أحيانا تطلق على ما قابل القرآن السنة أحيانا تطلق على ما يقابل القرآن ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه هل السنه هنا معناها المستحب طبعا مستحيل معناها ما يقابل القران وتطلق ايضا السنه على ما يقابل البدعه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقال تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدعه والاختلاف هل السنه هنا معناها المستحب لا معناها ما يقابل البدعه عشان كده مع ما اسال اهل السنه ثم قال اهل البدعه صح ولا ايه وتطلق السنه ايضا على ما يشمل الطريقه التي كان عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ومنه قول الناظم والسنه الطريقه المسلوكه في الدين وهي ما عليه الحجه اي الرسول المصطفى وصحبه من قول او فعل وعقد ينبوه فهي الطريقه وتشمل قول وفعل و... واعتقاده الصحابة حتى أن المحدثين القدماء كانوا يسمون كتب العقيدة باسم السنة ومنه السنة للإمام أحمد, للإمام أحمد بن حنبل تجدوه يتكلم عن العقيدة السنة لأبي بكر الخلال كتاب في العقيدة وما خالف فيه أهل البدعة أهل السنة ومنه السنه بمعنى في اصلاح الاصوليين وهي القول والفعل والتقرير قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فيشمل الواجب والمستحب ونحو ذلك فمن إطلاق السنة على الواجب من إطلاق السنة على الواجب قول انس بن مالك السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها ثلاثا وإذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ده فرض ولا مستحب لا ده واجب لو واحد تزوج امراه على زوجته وكانت بكرا يجب عليه ان يقيم عندها ثلاثه ايام ثم يقسم التانية بكر الثانيه بكر اي يقيم عندها سبعه ولو كانت ثيبا ان سبعه وبعد كده يقسم لو كانت ثيبا يقيم عندها ثلاثه يبقى سبعة وثلاثة بكر سبعة ثيب ثلاثة كل نعم أي طبعا كله يذكر الحاجات دي فنحن بنقول بقى ان هنا ده فرض عليه ثم بعد ذلك يقسم مع ان انا اسأل ايه قال من السنة يعني من السنة الواجبة فرض نعم فرض؟ نعم واجب دليله دليل الوجوب الحديث انها كانت تطلق على على الوجوب أقول لك أنا دليل آخر قال ابن عباس أفهمك أنا تطلق على الوجوب يعني. قال ابن عباس إن رضي الله تعالى عنهما رفع صوته في صلاة الجنازة بقراءة الفاتحة صح؟ ها؟ ابن عباس كان يأم القوم في صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها السنة يبقى دي كده سنة ايه ها مستحب الواحد يقرأ الفاتحه في صلاه الجناز مستحب ولا فرط لا صلاة الملابق ربهم الكتاب صح ولا لا فضل على صلاة الجماعة نعم ده برده من ضمن الأدلة على إطلاق السنة على الواجب الشاهد يعني أنها في الصلاح الشرعي تطلق على الواجب والمستحب التعريف ده بقى تعريف المستحب او قصر المستحب على السنه او قصر السنة على المستحب عند الفقهاء ادى المشكله ان انت لما تقول للواحد اللحيه واجبه مثلا يقول لك هي موجوده في القران تقول له مثلا لا يقول لك يبقى مستحب هي مش سنه كده يبقى مستحب طبعا ده ادى لحدوث مشكله الناس لابد ان تعرف ان السنه تنقسم الى واجب ومستحب واخد بالك الناس يجب أن تعرف أن السنة فيها الواجب وفيها المستحب فعشان كده لا السنة فيها الواجب والمستحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو واجب زي القرآن فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب فعش الدليل مدلول الدليل يبقى هي السنة تنقسم الواجب والمستحب مفهوم لكن الدليل فيه إيجاب مثلا يعني ممكن تقول كده فده برضو مسألة مهمة جدا يقع فيها كثير من العوام فينبغي أن نفطن لها أن القرآن فيه الواجبات والمستحبات والسنة فيها الواجبات والمستحبات لكن احنا قلنا السبب في إطلاق اسم السنة على المستحب ان غالب المستحبات وردت في السنه ولم ترد في الايه في القران ارجو ان يكون الامر واضحا المساله الثالثه قال ويدل اللي هي صيغ المستحب المساله الثالثه اللي هي صيغ الايه المستحب قال نعم اه هو من علامات ماشي مفيش ما مشكله ومن علامات المستحب أبل صيغ ال أبل المسألة الثالثة ومن علامات المستحب أن يثبت الشبع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرأة من جرائ تركه. تفضل. موجود عندك في الكتاب. معايا ومن علامات المستحب سطر الرقم 3 ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرأة من جراء تركه هذا هو حكم المستحب يبقى تعريفه طلبه فعل ليس على سبيل الحتم والإنزام الحكم بتاعه أن الشارع إذا طلب فعلا ليس على سبيل الحتم والإنزام فحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المساله دي هنحتاجها بعد شويه ليه لان انا قلت قبل كده في حاجه عند الاصوليين اسمها الدوران يعني ايه دوران زي البيضه والفرخه الفرخه تجيبلك بيضه والبيضه تجيبلك يبقى لو وصلت للبيضه توصل ولو وصلت للفرخه توصل هي دي اسمها دو... مش مضحك ولا عام ده اسمه دوران هذا يوصلك لهذا وذاك يوصلك لهذا أو هذا يوصلك لذاك وذاك يوصلك الأول يوديك للتاني والتاني يوديك للأول اسمه دوران برضو نمسك بقى الاستحباب والتعريف أو الحقيقة والحكم الحقيقة توصلك للحكم والحكم يوصلك للإيه؟ للحقيقة فمعنى ذلك لو جاء الشارع وقال هذا الفعل يعاقب تاركه يبقى أنا كده فهم إنه إيه؟ انه واجب او انه طلبه طلبا جازما طب لو جاء لي اطلبه طلبا جازما يبقى افهم انه هو يعاقب تاركه اسمه ايه دوران ده, يجيب ده يوديك لده وده يوديك لده فعشان كده بقى من علامات مثلا قلنا من علامات الوجوب ايه هو ان يرتب الشارع وعيدا على الترك صح مفهومه كده ولا ايه نعم تعريف بالحكم والحقيقة نعم في تعريف بالحكم اللي هو طبعا الكلام ده شرحناه قبل كده في الوجود المهم ده صاغ الايه صاغ ال وجود صاغ الاستحباب قال ويدل الشرع للمندوبات بامور منها هو يدل الشرع للمندوبات بامور منها الترغيب في الفعل خد بالك قال إيه الترغيب في الفعل ولم يذكر عقابا على الترك عشان كده بنقول إن إحنا قلنا العلماء الحكم بتاعه أن يرتب الشريعة على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرأة من من جراء إيه تركه صح ولا لا فلو لو أثبت ثواب وسكت يبقى ده كده إيه مستحب واخد بالك معايا عشان كده اثبات حكم الاستحباب أسهل, اسهل من اثبات حكم الايه الوجوب لان الوجوب بيحتاج لشيئين اما الاستحباب يحتاج لشيء واحد الوجوب لابد ان تثبت اولا الترغيب في الايه في الفعل ثم بعد ذلك تثبت الوعيد على الترك لكن لو جيت عند الإيه؟ عند المستحب تثبت شيئا واحدا اللي هو الترغيب في الفعل فقط فأخذ بالك معي عشان كده من علامته التي تدل عليه الترغيب في الفعل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا ترغيب في الفعل اللي هو تعليم القرآن هل ذكر عقابا على من لم يتعلم القرآن أو يعلمه لم يذكر فأخذ بالك نعم لا لا خد بالك في فرق بين الأمر وبين الترغيب احنا, احنا قلنا في فرق بين الحقيقة والحكم انت لسه بتقول فأنا لما أقول من علامات الواجب أنه يتوعد تاركه واخد بالك معايا ولما أقول من علامات المستحب أنه يثاب فاعله وثاب وفاعله غير مسألة الأمر واخد بالك معايا فاهمني أو لا ي... <تصفيق> طيب تفضل اسأل سؤال تاني، دلوقتي عندنا عندي الأمر هل يفيد الوجوب ولا لا بعض الناس قالوا أن الأمر المطلق لا يفيد الوجوب لكن الصحيح أن الأمر المطلق المجرد عن القرى لا يفيد الوجوب ده ما له علاقة بال... بال... بال... بال... بالحكم بتاع المسألة وأخذ بالك معايا ده اختلاف في ذات الأمر وأخذ بالك معايا دي مسألة تانية غير الحكم المترتب على الإجابة والاستحباب لا أنا برضو عايز أتفرق بين الأمر وما يترتب على الوجوب والاستحباب الأمر يرتب حكما يرتب حكما إيه هو؟ إنه يففعل ويعقب تاريخ الامر المطلق واخد بالك معاي. لكن الامر اللي معاه قرينه صارفه دي بقى القرينه الصارفه دي شالت يعاقب تاركه يعني كل أم... الأمر مستحب. لا الامر كل عمره فضل دل... الامر ده مستحب ده اقل درجات الامر ده اقل درجات الامر, أقل درجات الأمر. يعني... لا لا يا شيخ لا. لا لا لا بص يا شيخ من عندي الأمر ثلاث احوال طيب هي جايه معايا بعد, بعد, بعد نقطة واحدة بعد نقطة واحدة سريعا يعني خلينا نقول ذكر الثواب عليه دي المسألة التانية احنا قلنا في الترغيب في الفعل فقط الترغيب في الفعل دون أمر به يعني خيروكم من تعلم القرآن وعلمه ليس فيه أمر بتعلم القرآن أو بتعليم القرآن وإنما فيه ترغيب فقط واخد بالك معي في بقى ذكر الثواب عليه دولة ذكر العقاب عليه اللي هو حكم المستحب اللي احنا قلنا من شواء الفرخة والبيضة اعتبر ان ذا البيضة هتوديك للفرخة اللي هي المستحب وصلت للمستحب هترجع اعتمد الفرخة تجيب لك ايه بيضة اللي هي يثاب فاعله ولا يعاقب تاريكه مفهومة كده ولا يا فذكر الثواب عليه نحو حديثي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ذكر الثوابا على الفعل أم لا لكن هل قال ومن لم يبني دخل النار لا لم يتوعد تاركه تعالى بقى للأمر اللي الشيخ عبد الحميد كان بيكلم عليه من شوية نحن هنا الأمر له ثلاثة أحوال أمر مع قرينة صارفة للوجوب أو مع قرينة تدل على الوجوب امر مع قرينه تدل على على الوجوب وامر معه قرينه تدل على الاستحباب وامر مجرد ليس معه قرينه تدل على الوجوب وليس معه قرينه تدل على على الاستحباب يبقى كده عندي كم نوع ثلاثة الذي الامر الذي معه قرينه تدل على الوجوب يدل على الوجوب قطعا مساله منتهيه والأمر الذي ليس معه, قرين أو معه قرينة تدل على الاستحباب مستحب قطعا خلاص انتهينا منه بقي الأمر الذي ليس معه قرينة تدل على الوجوب وليس معه قرينة تدل هذا يفيد الوجوب هذا يفيد الوجوب بدليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره الجازم لا الأمره وأطلق آه فضل لا ده هو قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره يبقى توعد مخالف الأمر مش توعد الأمر فهمني نعم هذا دليل على ان الأمر المطلق بص يا شيخنا مش أمنا في ادله تفيد الوجوب ايه هي الادله تفيد الوجوب قلنا منها التوعد على الترك طب انا بسال ترك الامر المطلق بهذه الايه حرام ولا لا ها اجبني ليه لا ليه ما هو توعد على تركه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم فهمت وصلت لك لا وصلتش لا انت بتقول دي كده قرينة تقول ان الامر ده وفيدي الوجوب فاهم لا مش هو لا مش فاهم دي بص يا شيخ انا عندي امر معاقل مثلا لما اقول اقيموا الصلاة دي كده امر ولا لا امر مطلق لكن في قرينة جت تفيل انه هو فرض خمس صلوات افترضهن الله على العباد واخد بالك معاي في عندي ما زال جبريل يوصيني بالجار او ما زال جبريل حديث السواك لا حديث السواك ما جاء ما جبريل يوصي حديث ضعيف كده في ضعف حتى خفت على اسناني لا يحضرني متنه الان يعني جبريل ظل, ظل يوصي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشى النبي صلى الله عليه وسلم على اسنانه وأخذ بالك معايا ده كده امر معه قرينه صارفه للاستحباب اللي هو لولا لا اشق على امتي وأخذ بالك معايا فيما امر مطلق لم عدا ولم عدا هذا يدل على الوجوب بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر هل هنا أمر معاه ف... هل أم... هل قال أمره الذي معه قرنة تدل على الوجوب أو قال الأمر الذي معه قرنة تدل على السحباب والله أفلق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 ان يرتب الشارع على الترك عقابا صح ولا لا طب انا بالآدي بالادي فليحذر الذين يخالفون عن امره من ترك امر النبي عوقب أم لا يحذر ان تصيبه فتنه وعذاب اليم يبقى توعد على ترك امر النبي ولا لا يبقى امر النبي واجب ولا لا الحمد لله الحمد لله تفضل يا شيخ نعم ما ده ده دي, دي ادله اخرى ما أنا جاي في الأدلة في ادله بقى من السنه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه لا انا هاخد بس دليل تاني بقى كلمه امرتهم دي لو امر عليه الصلاه والسلام يبقى كده يبقى في مشقه ولا لا تبقى هي المشقه الحاصله انه هيكون فرض على كل واحد يتسوق عند كل صلاه يبقى الامر يفيد الأمر المطلق وفي دي الوجود كمان الحديث ماذا ده اللي هو من السنة التقريرية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده استدلت عليه بالقرآن وبالسنة القولية استدل عليه كذلك بالسنة التقريرية محاجة جدا قلت لا عند وجه محاجة صبر. آه صبرا صبرا مسألة الايه مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتزوج أخي بلك معاي أمرها أن تتزوج فلان. فقال فقالت اللي هو حديث, حديث لا مش جليبي حديث بريره و و ومغيث بغيث ومريره بريره دي كانت واحده اما عند قوم وكانت وكان زوجها عبدا اسود اسمه مغيث جاءت بريره الى عائشه فقالت لها عائشة يعني اعتققي ويكون الولاء لي قصة المهم انها اعتقت وبقي زوجها ايه عبدا فالمرأة اذا اعتقت وزوجها لا يزال عبدا يفرق بينهما يفرق ايه بينهما المهم ان بعد كده يعني المرأة تخير, المرأة تخير هل تبقى مع زوجها أم أم تفارقه المهم هي اختارت أن تفارقه فجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالك معايا يستشفع به عند بريرة فقالت بريرة يا رسول الله أأمر هو أم أنك تخيرني أنت بتأمر ولا بتخير فقال بل أخير بل أستشفع بل أستشفع أنت واخد بالك معايا؟ فقالت مالي حاجة به لدرجة إنه كان يسير خلفها في طرق المدينة متخيل يعني كانت حاجة عجيبة جدا يا حتى عليه وسلم قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة بريرة لمغيث فالعلماء يقولوا بل أنا عجب الشاهد يعني إن الش فضل. أي أمر مطلق يفيد الوجوب. ده أنت ما أول مرة تحضر معانا بقى كده. أنت كده أول مرة تحضر معانا. لا لا لا لا. مش هنت في هنتناقش لا ما قلتش كده وانتقل لا انا قلت نستدرك فنقول الامر المجرد عن القرائن لا تقولش الامر وخلاص لان الامر 3 حاجات في قارينة صرفة للوجوب في قارينة تدل على وجوب وقارينة تدل على السحبات وقارينة ليس امر ليس فيه معه قارينة هو ده بقى أنا بك احنا نتكلم على نوعين من الامر الامر اللي معه قارينة تدل على وجوب والامر الذي ليس معه قارينة فهمتني تعالوا نقول الامر مع قرينه صارفه له عن الوجوب نقول القرينه الصارفه نوعان القرينه الصارفه نوعان قرينه متصله وقرينه منفصله القرينه الصارفه عن الوجوب نوعان متصله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب الحديث الذي ذكره الشيخ صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء يبقى القرينه متصله مع نفس الأمر يبقى في نفس الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به ذكر معه قرينة تدل على أنه مصروف عن الوجوب في متن واحد في جملة واحدة في كلام في مجلس واحد ده اسم متصل لكن بقى إن كانت القرينة في مجلس آخر فتسمى قرينة منفصلة وهو غالب أمر أو شأن القرائن أنها تكون منفصلة ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فل يغتسل اللام دي اسمها لام الأمر التي تدل على الوجوب طيب يجب على من غسل ميتا أن يغتسل لا ليه لحديث اخر بتقول نعم لا لا الجنوب ليس منجس من بيغتسل طب الجنوب الجنوب ده نجس ها الجنوب نجس ولا مش نجس نجس نعوذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس في حديث ابي هريره يبقى ليس نجسا واخد بالك معايا ومع ذلك يجب علينا يغتسل لكن الصارف بقى ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ليس عليكم يبقى ده كده صارف للإيه؟ للاستحباب يبقى يصرف عن الوجوب الى الاستحباب مفهومه كده ده اسمه قرينة إيه؟ منفصله ليه؟ لأن القرينة لم تكن في نفس المجلس فضل شيخ ليس عليكم وجوبا ما احنا قلنا بص يا أنا عندي القاعدة أن إعمال الدليلين اولى من إهمال أحدهما أنا دلوقتي عندي حديث يقول لي من غسل ميتا فليغتسل صح؟ وحديث يقول لي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل في تعارض في الظاهر نعمل إيه؟ نمشي بخطوات الخطوة الأولى أن نحاول أن نجمع بين الدليلين أول طرق من طرق الجمع أن تعمل الدليلين معا الطريق الثاني ان تهمل احد الدليلين واخد بالك معايا اعمل الدليلين ان انا اقول الاول امر يفيد الاستحباب والثاني ليس عليكم وجوبا اذا رسلتم الميت ان تغتسله فهمت وصلت لك كده ليس عليكم وجوبا هي, هي. مفهومه كده ولا ايه ليس عليك شيء واخد بالك يبقى دي اسمها قرينة منفصله مفهومه كده ولا ايه نعم ايه الثالثه متصلة ومبفصلة. آه ما هو السل... الجمع ده اللي ترُق والاهمل اللي ترُق. ما هو يأمة تعمل ده إما... يأمة يأمة الدليلين طبعا فيه احتمال ثالث إن الدليلين يكونوا غلط. الدليلين نفسهم يكونوا غلط. يعني أصل يكونوا مطابقين. مش من كل وجه. يبقى هما اللي لذن دعاءف مثلا أو أحدهما صحيح والآخر ضعيف. اللي بقى هو إعمال أحدهما وترك الآخر أو تركهما كليتاً أو إعمالهما معاً هما ثلاث احتمالات. يا تعملهما الملكين. هتعمل واحد وتسيب واحد يا تومنهم هم الاثنين الثالثه هي دي نعم اتفضل مثلا نعم لا ده صرف على التحريم لكن أنا انا لك مثلا خلي بالك معاي. دلوقتي مثلا عندي في الأوامر نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ما في مثل كان في ذهني لكن لا يحضرني الآن وفعل النبي خلافة أمر النبي بأمر وفعل خلافة الأصل أن فعله خلاف الأمر الأصل أنه صارف عن الوجوب نعم الحجامه ايوه طبعا في حديث لا محتاج الموضوع هو في شرب جالسا مثلا ايوه صح نعم الشرب قائما بقى مش جليسا برضه ونايه انقلبها يا سيان عجنول مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل واقفا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل واقفا ثم يرد انه فعل خلافه ركز بالك معي ثم يرد انه فعل خلافه نعم اه برضه نفس الكلام ده جاي معانا بس انا انا مش عايز اقول له المثل ده أصلا هو هو يضرب مثل في الأمر نحن مضرب أمثلة في الناه يعني برضو حتى المثل أنا أضربه ضربت في الناه نهى أن يشرب الرجل واقفا نهى أن يبول أو خلينا ممكن في الأمر صح في أمر البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قاعدا مثلا ثم باله واقفا هل تقول دي خصوصية به صلى الله عليه وسلم أو تقول ده صارف عن وجوب بالبول قاعدا تفهمني؟ يبقى دلوقتي عندي أمر بالبول أن يبول الرجل قاعدا ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في حديث قفيفة رضي الله عنه الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفعل للاقتداء الأصل وما يخص من أفعاله به لا بد أن يثبت بدليل. إزاي؟ لا إزاي؟ الدليل على أن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم يقتدي أمته أو تقتدي أمته بها. قوله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هراية رضي الله تعالى عنه وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا يبقى الأصل إن كل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم هو أمر لامته وفعل يقتدي أو تقتدي أمته به ما لم يأتي دليل يخص والدليل على ذلك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين مع أنه ذكر أمور أخرى تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لعلم الله تعالى أن الأمة ستفهم من هذه الأمور يا أيها النبي وإن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إحنا فهمنا كما أن بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم حلال له أن بنات أعمامنا حلال لنا وبنات عمك وبنات خالك كذلك التي هاجبنا معك جمع ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسنكح لو سكت لفهمنا من هذا القول ما فهمناه من قوله تعالى وبنات عمك وبنات خالك صح ولا لا لذلك قيدها وقال خالصه لك من دون الايه فهمت الحمد لله اتفضل يا شيخ زي ايه اقول لك انا عرفت منين بس أنت كده بتطلع عن تسألنا أسلها ما يمكشى شيء فالله المستعان. عرفنا منين أنه هي القرينة الأخ بيسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال إنه لكبير وفي رواة بلا إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جريدة مربة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة العلماء بيقولوا هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه عس جاوبا لا لأنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في آخر صحيح مسلم أنه قال لعله يرفه عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا فعلمنا أنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن العلامة على انتهاء شفاعته ها أنهما ييبسا هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني أن معرفة أن هؤلاء يعذبان أو أن هذين يعذبان من أمر الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارضى من الرسول واخد بالك معايا طيب انت هتعرف منين ان في القبر يعذب ها هذا ليس الي لا تعرف هذا من الاشياء مش عايزين نقول عايزين نقول انه يعذب وخلاص هذا ليس إلي. لا احد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك معايا طيب دي نقطة الت النقطه الثالثه ان انت وضعت الجريد على القبر تبشر الميتة بأنه يعذب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا صح ولا لا فكده خاصه بالنبي ولا لا ها عليه الصلاه والسلام نعم لم يفعله احد منه. وان كان ورد لكن احنا كده خلينا ندخل نفصل بقى في كلام ثاني عديها دي طيب نأتي بقى الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجود ودي اسمها الفعل المجرد القاعدة دي الاصوليون يسمونها الفعل المجرد يدل على الاستحباب الفعل المجرد يدل على الاستحباب الفعل المجرد زي الأمر المجرد كده احنا قلنا لك الأمر مجرد يدل على الوجوب أمر مجرد يعني ليس معه قرينة فعل مجرد أيضا ليس معه قرينة لأن الأصل في الفعل عدم الوجوب أيوة. الأصل في... ما الدليل على أن الفعل يفيد الوجوب ده قوت هو ده فعل تم <تصفيق> برضو حتى لو صلوا كما يقولون يصلي أنا وصلي كما يصلي. يصلي أراه أفعل أراه أفعل ها سافعل مثله هل لو انا هو صلى فقط وانا افعل مثل صلاتي ده يدل على وجوب لا الذي دلنا على وجوب قوله صلى الله عليه وسلم صلوا الامر فصلوا كما رايتموني يصل لكن فعل ده, ده هذا فعل معه قرينه اللي هي الامر لكن انا بتكلم عن فعل ليس معه قرينه احنا اثبتنا ان الامر الذي ليس معه قرينه يدل على الوجوب بادله بدليل من القران ودليل من السنه الفعل القوليه ودليل من السنه الايه التقريرية صح ولا لا هل ثبانت دليل واحد دليل واحد يدل على أن الفعل يفيد الوجوب الفعل مجرد فهمني ولا ليس هناك دليل يدل على أن الفعل المجرد يدل على الـ الـ الوجوب تفضل يا شيخ نعم حجه على العباد النبي فعل إيه بص يا شيخ صل على طبعا الكلام ده احنا هناخده قدام في اقسام السنه لكن عندي السنه تخرج على امرين السنه التي هي حجه الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في فعل ليس بحجه اصلا من افعاله صلى الله عليه وسلم اصل الفعل ده ينقسم لاقسام الكلام ده سنذكره بالتفصيل ان شاء الله في السنه الفعليه لكن مثلا من ضمن الافعال التي ليست حجه على العباد الفعل الجبلي الفعل الايه؟ الجبلي والفعل الجبلي نوعان فعل اضطراري وفعل اختياري معايا؟ ابطرار يعني ايه؟ يعني كل الناس مضطرة اليه حاجة الناس الى الطعام والشراب ينفع حد يعيش بدون اكل وشرب؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب ام لا؟ ينفع قول اكل وشرب سنة؟ ها؟ طيب ما النبي ده فعله لكن لأنه فعله مضطرا اليه جبلة واخد بالك معايا طب تعالى بقى للفعل الجبلي لاختياري وأخذ بالك معايا انت بتخلينا ندخل في تفصيلات الله المستعان لكن مش هنفرق فعل الجبلي الايه لاختياري الاختياري ده ايضا فيه بعض الجبلي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع صح ولا لا طب الحب اللي جوه ده اختياري ولا جبلي لا جبل لكن اختياره بقى للقرع انه طالما بيحب القرع يروح لي ليس مضطرا ان ياكل القرع يبقى فيه وجه جبليه وفيه وجه اختيار جبل ان هو بيحبه لا يملك قلبه صلى الله عليه وسلم ولا يملك حواسه وبيحبه فطره الله على ذلك واخد بالك معاي طيب هل هو مضطر الى اكله ما ممكن احب الحاجه وما اكلهاش صح ولا لا قالوا بقى لو فعلها المرء بنيه التعبد يثاب عليها عشان كده انس قال فلازلت زلت احبه بعد ذلك رضي الله عنه ده كده القسم الاول اللي هو الافعال الايه تعالى بقى الافعال التي خرجت على وجه التشريع دي بقى اسمها السنه الفعليه واخد بالك معايا وهذه تنقسم الى قسمين معايا قسم واجب وقسم مستحب ايه بقى هو الواجب الفعل الذي خرج يبين امرا واجبا يعني صلوا كما رأيتوني أصلي ما نعرف ما هي نفس الكلام بس بقى احنا عكسناها وصحنا بنتكلم عن الأمر لما نروحناك نتكلم عن الفعل الأول فاهم فهنا بقى الفعل هنا خرج مبينا لامر واجب فيكون واجبا لا لانه فعل ولكن لانه مبين لامر واجب فهمني لكن ان كان بقى الفعل ليس مبينا لشيء يبقى الاصل فيه انه مستحب ده وده حجه على العباد هو الاستحباب ده مش حكم وحجة لابد ان تعتقد الاستحباب واخد بالك معايا فهو حجه عليك أيضا فهمت ولا لا الله مستعان نفسي في مره احضر محاضره في البيت واجي اخلصها هنا ما حصلش من ساعه ما بدات المحاضرات ده. نعم الايه لا ما تقولش الفرق بين الجميل والاختياري قول الفرق بين الاضطرار والاختيار الاضطرار ده انت مضطر إليه ما ينفعش حد يستغني عنه يعني ينفع حد يعيش بدون اكل وشرب ما ينفعش لكن ينفع حد يعيش بدون ما يقود أربع صح ولا لأ دند ماشي يعني ممكن تمشي كده في السنة الايه إيه الاختيارية أصل الجبلي اللي الجبلي الاضطرالي اتفقوا انه لا يسمى سنة لكن ال الجبلي الاختياري اختلفوا فيه ناس بتقول انه يسمى سنة عادة ولا يكون عبادة مطلقا وناس بتقول يمكن أن تنقلب سنة العادة إلى سنة عبادة بنية اللي هو أن تحبها لحب رسول الله لها دي كنا اسمها تبقى سنة عبادة في الحالة دي إنك تف... تفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تفضل يا شيخ لا دا... هذه ما كده تدخلنا في سنة العادة هذه اختياريه لكن ليست جبليه لو فعلها امتثال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يثاب عليها لكن لا يعتقدوا استحبابها لذاتها مفهوم يعني ما حدش يقول اكل القرع مستحب ما حدش يقول كده لكن تقول اكل القرع لان النبي صلى الله عليه وسلم ياكله فاثاب على ذلك فهمتني كده طبعا قلنا الفعل المجرد يدل على الايه على الاستحباب طبعا فعل بيقول لك بقى هو فعل يعني ايه الفعل المجرد قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به لان لما يتقرب به لان في افعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينوي التقرب بها ولا ينوي التقرب بها زي ما قلنا مثلا دلوقتي اكل الدباء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الدباء يتقرب به الى الله لا طبعا فعشان كده حط القيد بتاع لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب يبقى ده اسمه الفعل المجرد كصوم الاثنين والخميس هل هناك دليل يدل على وجوب صوم الاثنين والخميس لا وصح من فعل النبي كان اكثر ما يصوم في شعبانا عائشة رضي الله عنها قالت كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فعل هل معه وفعله بقرينة تدل على القرب انه صيام وأن تصموا خير لكم طيب يبقى فعل ما يتقرب به لكن هل هناك دليل يدل على الوجوب لا يبقى كده اسمه ايه مستحب مفهوم دي كده المسألة الايه حد عارض دين مسألة رقم كم المسألة الثالثه المسألة الرابعة بقى ما يثبت به الاستحباب يقول يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب فيثبتون أن كصلاه كصلاة التسبيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها يقول والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح خد بالك من آخر جملة إلا بدليل صحيح البعض يثبت الاستحباب بدون دليل بعض الفقهاء يثبت الاستحباب احيانا بدون دليل والبعض الآخر يثبته بدليل ضعيف وأحق الفقهاء من يثبته بدليل صحيح عندي الفقهاء تجاه حكم المستحب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يثبت الاستحباب بدون دليل القسم الثاني يثبت الاستحباب بدليل ضعيف القسم الثالث يثبت الاستحباب بدليل صحيح القسم الأول ده لا نحتاج أن نتكلم عنه لأنها مسائل قليلة جدا جدا التي صرح الفقهاء فيها بالاستحباب دون دليل يدل عليها تعالوا بقى للقسم الثاني الذي يثبت الاستحباب بدليل ايه؟ ضعيف ما هي حجته يقولون أو يستدلون بقاعدة حديثية اللي هي الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. <تصفيق> قاعدة الحديثية المعروفة الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ <تصفيق> نعم <تصفيق> عند آل الحديث هل القاعدة دي صحيحة ولا لا طيب فالرد على هؤلاء من وجهين. الرد على الناس اللي بيقولوا ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بيستدلوا بالقاعده دي على بناء عليه يقول لك المستحب يثبت بدليل ضعيف كيف نرد عليهم اولا ان هذه القاعده ردها جمهور المحدثين فالقاعدة التي بني الحكم عليها أصلا ضعيف لا يستدل بها طيب الوجه الثاني أن الذين يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وضعوا له قيودا جمهور المحدثين زي البخاري مثلا الشيخ الألباني المعاصرين القاعدة مثلا ذكرها النووي ووضع لها شروطا أول هذه الشروط أن يكون الحديث شديد الضعف الشرط الثاني أن يكون للعمل أصل ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عندي صوم الاثنين والخميس ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ثابت طيب. لو جاء حديث ضعيف في فضل صيام الاثنين والخميس وهو حديث ضعيف ليس شديد الضعف ينفع تستدل به أو لا بهذه القاعدة نقول ينفع أذكر هذا الحديث بشرطين الشرط الأول إن هو لا يكون شديد الضعف الشرط الثاني ان يكون العمل نفسه الذي يثبت له هذا الحديث وفضلا يكون هذا العمل ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح آخر الشرط الثالث أن تخبر من تقول له هذا الحديث أن هذا الحديث حديث ضعيف واخد بالك الذين أثبتوا الاستحباب بهذه القاعدة أخطأوا في تطبيق هذه القاعدة ليه؟ حد يعرف اللي يعرف يرفع ايده تفضل إيه الشرط الثاني موجود اللي هو صلوا لي سنة ثانية إيش حد ي يقول لي هم أخطأوا في تطبيق الذين يشبطون الاستحباب بدليل ضعيف لما أخطأوا في تطبيق هذه القاعدة أفضل الحديث هو حديث الحديث الطاعون يا شيخ أيوة لا مش ليس أصله هو الحديث ده انت قربت بس ما جبت شيء بيثبتون الاستحباب بالحديث ده الوحدي مفهوم ولا ايه ما وصلتش وصلت يعني الحديث ليس له اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول الحديث صلاة التسبيح صلاة التسبيح لا صلاة التسبيح لا نكلمش على كافية الصلاة لو انت بتاخذ بقول الذين يضعفونه لا يجوز ان تثبت الاستحباب ما ينفعش تقول صلاة التسبيح مستحبة ليه لانه ليس هناك ما يثبتها الا هذا الحديث الذي عليه الخلاف فما ينفعش تقول لي صلاة التسبيح مستحبة لان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال لو لك لأ ما هو الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشرط ان صلاة التسبيح يكون لها حديث اخر يدل عليها لا حديث اخر يثبت قصة المشروعية لكن جال حديث ابن عب... العباس بن عبد المطلب قال له من فعل هذا كان له من الثواب واحد اثنين ثلاثة اربعة واخد اخذ بالك معايا مفهوم مفهومه كده مفهومة مشايف تب اللي مش فهم ينفع ايده مش فاهم انت احنا دلوقتي يا شيخ بن عندي صلاة التسبيح فيها حديث واحد حديث العباس بن عبد المطلب بأخذ بالك معاي؟ هل نفترض أن الحديث ضعيف؟ هل تنطبق عليه القاعدة اللي هي الحديث الضعيف يو... الحديث الضعيف يعمل به في فضائل العمل؟ لا لا تنطبق عليه ليه؟ الح... ماشي نفترض الحديث ليس شدة الضعف يبقى الشرط الأول عادة نيجي للشرط الثاني أن يكون لل... للحديث أو للفعل المذكور في الحديث أصل آخر يدل على مشروعيته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أصل آخر يعني حديث آخر يدل على مشروعاته صلاة التسبيح غير هذا الحديث لا يبقى ما ينفعش أثبت حكم الاستحباب فهم يبقى أصلا الاستحباب لا ليثبتوا بحديث ضعيف لأننا لما أقول بشرط أن يكون للحديث الضعيف أو للفعل المذكور في الحديث الضعيف حديث آخر يدل على مشروعيته يبقى أنا بقول كده الحديث الضعيف لا يثبت للسحباب لأنني كده أثبت للسحباب بحديث آخر مفهومة يبقى هم أخطأوا في فهم القاعدة بد أن يكون صحيحا تمام ما هو ذلك اللي بنقوله يا شيخ؟ لا لا نرده مش نتوقف فيه اي نرده حديث ضعيف نتوقف فيه نرده لا نتوقف فيه <تصفيق> الاستغفار نفسه مشروع له أصل نعم ايوه في نقطه في شرط رابع بقى يعني انت هتقول دل... هتخبر من امامك انه حديث ايه ضعيف ثاني رابعا انت ان, أن تعتقد الفضل الذي فيه يعني لا تظن ان ما لازم للسغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا فهم لان الحديث ضعيف انت العمل مشروع بنقول وكذا ما السئناس مع عشان كده صحيح ان هذه القاعدة لا يعمل بها نعم الا تعتقد صحة الثواب الذي فيه مفهومه كده ده شرط ربع ايوه طبعا <تصفيق> يعني ما دلنا اللي يا حاج شروط هتقوله هتقولوا للناس تفضل تفضل يا شيخ ايوه يا شيخ لا ده دي قصه تانية يا شيخ ده ده حاجه في علم الحديث ده مش بتاعتنا يا شيخ بخليك مع دكتور تفضل يا شيخ طب خلينا اجاوبك في اخر المحاضره خلينا اجاوبك في اخر فكرني في اخر المحاضره وساجيبك فكر تفضل يا شيخ نعم الشرط الاول ان يكون شديد الضعف الشرط الثاني أن يكون لهذا العمل أصل صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثالث أن تخبر من تحدثه بالحديث أن هذا الحديث ضعيف الشرط الرابع الا تعتقد الفضل الذي في هذا الحديث <تصفيق> <تصفيق> نعم لكن الحديث ضعيف تفضل <تصفيق> تفضل يا شيء داي دا يا شيخ دي الحديث الضعيف كتير دي مش ملهاش علاقة بالأصول ده ليه علاقة بعيد من الحديث في حاجة اسمها الحديث الحسن والغيره هو الضعيف إذا تعبير طرقه فدي قصة تانية شديد شديد شديد شديد. نعم ده ش ضعف شنو راح إزاي يا شيخ ده شديد ضعف النكارة والحاجات كتيرة جدا يا شيخ شديد الضعف عموما في في في مجبر مجبر مجبر. أيوة طيب ما يخ... شيخ التفصيل ده مش خليك مع دكتور عيد بقى في التفصيل ده انا مش هقعد افصل في كل حاجه ايوه شيخ تفضل انا بالنسبه لي القاعده اللي يعمل بها اصلا اه تمام تمام بس احنا بنقول عندما يقول بها الشروط دي شروط عندما يقول بهذه القاعده واخد بالك ايوه يا شيخ يا شيخ احنا بنتكلم في اصولها في المصالح وما ده ايوه طب ده على في ايه في, في بداية الايه الوضوء طيب ايه بقى المشكلة اه ما هو انت الحديث الضعيفه ما تثبتوش عشان هي ضعيفه هذا تثبته لأن الحديث ال الضع... الضعيف إذا تعددت طرقه يكون حسنا لغيره فبيرتقي للاحتجاج ما هو يكون الحديث الضعيف ده اذا تعددت طرقه واخد بالك معايا فيبقى ايه فبيرتقي لدرجه الحسن لغيره الكلام ده المفروض انت واخده في المصطلح فلا تسأل عنه المفروض كده يعني صح في حد عنده اسئله ثانيه صحيح المقصود بيه المقبول؟ <تصفيق> الصواب بيه الصواب بيه الحديث المقبول طبعا ما هو إطلاق الصحيح على الحسن والصحيح هذا عملوا المحدثين القدماء يعني مثلا الشيخ الألباني نفسه لما يقول صحيح الجامعة الصغير هل كده الحديث صحيح الجامعة ده مفهوش حديث حسنة؟ ها؟ طيب يطلق الصحيح على المقبول مفهوم؟ نحن كده مش نخلص المحاضرة كده أخذ الصواب تفضل يا شيخ ده بقى خليه بقى في الآخر يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله الله مستعام تفاوت المستحبات كما تتفاوت كل من الواجبات دي المسألة رقم خمسة كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها اعلى من بعض أو فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا وهذا يدل على أنهما أشد تأكدا وهناك سنن رواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر فهي سنن مؤكده لكن دون تاكد الوتر وركعتي الفجر لأن ركعتي الفجر والوتر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا أما السنن الرواتب فكانت تفعل حضرا وتترك سفرا وهناك نوافل ذوات أسباب كتحيه رب المسجد او كتحيه المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء وصوم يوم عرفه وهناك نوافل مطلقه تفعل عندما ينشط لها المرء وان تركها فلا حرج ك نعم كالصيام المطلق مثلا و بلاش نول كصلاه الليل كمثلا كتطوعات بر الوالدين وكتطوعات صله الرحم والكلام ده كله يعني. نعم وكتطوع الذكر وكل هذا طبعا بس صغارته في ذكر ذات سبب يعني في ذكر مقيد وذكر مطلق الذكر ذات المقيد الذي له سبب اكد من الذكر المطلق المساله السادسه المسألة السادسة الأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وكان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل نعم طبعا دوام على فعل المستحب مستحب زي كده التوبه من تاخير التوبه واجب فاهم طبعا هذا لا يفطن له كثير من الناس يعني ممكن يتوب من الذنب لكن لا يتوب من تاخير التوبه فالاولى ان يتوب من كل ذنب فاهم وان تاب من ذنب واحد صح توبته على القول الصحيح مش مهم اما المسألة وهذه مسألة فغاة الأهمية نحن قلنا الأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها قال أما السنن المؤكدة فإن تاركها المداومة على تركها ملوم متعجب انت صح؟ كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها طبعا الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة أرد من الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة بالنسبة طبعا للرجل لكن على القول بسنيتها من تركها كلية فهو ملوم أو ترك السنن الرواتب على الدوام فهو ملوم كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من يترك الوترة إنه رجل سوء طبعا هذه المسألة فيها تفصيل بمعنى أن الملوم الذي يستحق اللوم في هذه المسألة أكثر من لون العام هو طالب العلم لأن طالب العلم يوجه له لوم لا يوجه لغيره بمعنى أنه لا يتصور أن يكون طالب علم لا يصلي الوتر حتى عند السلف لما جاء أحد طلبة العلم للإمام أحمد ونزل عنده وبات في بيته فقام الإمام أحمد فصلى الليل. وقام الطالب فما صلى إلا الفجر فقال الإمام أحمد طالب علم لا يقوم الليل واخد بالك فطبعا دي برضو قضية صعبة جدا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل نعم في الثوب الأسود نعم الأخ عبد الحميد بيقول وكقول القائل لطخة في الثوب الأبيض ليست كالطخط في الثوب الأسود و... وأنا حضرني الآن أن بعض السلف آ... عصى معصية واحدة فما رفع رأسه إلى السماء سنة يعني كان يستحي أن يرفع رأسه إلى السماء لمدة سنة لأنه عصى معصية واحدة طبعا عدوا سيئاتهم واحصوها او نعم حص أو وأحصوها فهانت او يعني فاثر فعلها في قلوبهم في المساله الثامنه والاخيره مساله ثواب المندوب اقل من ثواب الواجب هذه ليست في الكتاب ثواب المندوب اقل من ثواب الـ الـ الواجب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه لا ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فاحب شيء الى الله يتقرب به هو الفرائض ولا يزال عبد يتقرب إله بالنوافل حتى أحبه فدل ذلك على أن المستحبات حب الله لها أقل من الفرائض هل حب الله يتفاوت؟ الجواب نعم وهذا تدرسونه في العقيدة إن شاء الله هذا هو الدليل الأثري أما الدليل النظري على أن ثواب المندوب أقل من ثواب الواجب وهو أن الله أنزم كل العباد بالواجب ولم يلزم كل العباد بالمستحب فدل ذلك على أن منفعة أو مصلحة الواجب أعظم وأعلى عند الله من مصلحة المستحب تمام؟ المفروض ان احنا كده خلصنا الحكم الايه الثالث طبعا انا كنت محضر ان احنا هنخلص الحكم الخامس اللهم استعان اللي هو الاباحه لا انا كنت انا كنت محضر محضر في البيت لما بعد الاباحه ثمانيه نعم يعني بتوقع ان المحاضره المره الجايه ان شاء الله طبعا في اسئله من المره اللي فاتت ممكن ايه يعني كان تفضل يا شيخ انت اسلتك بالطول قوي يا شيخ احمد اتفضل يا شيخ ايوه رجع اللي هي اللي هي اللي هي هل ولا على مش فاهم أنا. لا الكلام ده في الاصطلاح التقسيم ده اصطلاحي ليس له علاقه بنظر الشارع فاهم يعني الفرض في في قول في لفظ في لفظ الشارع هل معناه الذي ثبت بدليل القطع ولا دليل القطع ده اصلا إنما وجد بعد موتي بعد موته صلى الله عليه وسلم فلما يقول فرضت عليكم كذا معناها أنها واجبة عشان كده قلنا لفظ الفرض من الألفاظ التي تدل على الوجوه واخد بالك فضل. لا توجد قرينة مناعة لا توجد قرينة مناعة يعني انت حضرت معنا قبل كده؟ ها؟ حضرت معنا محاضرة الواجب؟ طيب ببقى راجع المحاضرات وانت تلاقي فيها الإجابة بس الإجابة عن حاجة زي كده طويلة نعم الملوم ليس ملوماً شرعاً وإنما من باب حسنات الأخ محمد بيقول ملوم هل معناها ملوم ونشرعاً؟ بنقول ملوم معناها آآ ما يؤخذ من قولهم اللي هي حسنات المقربين او سيئات المقربين حسنات الابرار ان الابرار لا في عندي نعم يعني بعض العلماء بيعتبروه حتى حتى يقول حتى يؤول قوله تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر هل لنبي ذنب فقالوا ان الذنوب بتاعته دي اللي هي جنود في حق الفا... في حق الفاضل اللي هو ما يأنف عنها الفاضل واخد بالك معايا لكن ممكن ممكن في بعض الشيء يعني ممكن اه ما طبعا هو ترك الوتر عند الجمهور محروم من ورعته اتفضل hij ezel nu wat ده قد يحتمل وجود ثاني ويثرو بي ممكن بالاذاله المسؤوله ما احنا لا مش عارف يعني ممكن حد يصطاد السمك والسمك ده مولد ممكن حد ينزل البحر ده والله على بس حد النهر ده المفروض هو ايه ده اظن دي في كونتري القدره ان نشوفه ترقوا عنده الكتب في الورق ان شاء في انا What? نسأل الدكتوريات نشوف الدكتوريات قوله شايف بعدين ذلك بس يجواب على سؤال السلام عليكم وسائل يسأل ما الحكم في الإمام الذي لا يتقن قراءة الفاتحة مع أنه مدير مدرسة هو متعلم او متع تعلم في معهد اعداد الايه الدعاه الله الاخ الاخير نشكر والجواب عن هذه المساله أن قوله لا يتقن قراءة الفاتحة يعبر عنه الفقهاء بقولهم لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة الفاتحة تحتمل أمرين الأمرين دول أو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة اولا يسمى أمي سمى أميا الأم في اللغة معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب مأخوذ من قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فنسب إلى الأم لأن الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب أما الأم في الاصلاح، فمعناه الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فلو أن رجلا يحسن كل القرآن ويقيم حروفه وألفاظه كلها ولا يحسن قراءة الفاتحة فهذا يسمى أميا في الاصطلاح الأمي نوعان الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة نوعان نوع يحيل المعنى ونوع لا يحيل المعنى يبقى يلحن لحن يحيل المعنى والآخر يلحن لحن لا يحيل المعنى فلو قال الحمد لله رب العالمين فهذا لحم لكنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلف هذا باتفاق الفقهاء أما الذي يلحن لحما يحيل المعنى فاختلفوا فيه على ثلاثه أقوال مثاله لو قال صراط الذين انعمت عليهم فهذا نسب الانعام الى نفسه اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثه اقوال القول الاول انه لا تصح امامته مطلقا والقول الثاني أنه تصح إمامته مطلقا والقول الثالث التفصيل وهو أنه تصح الصلاة خلفه إن كان لا يستطيع أن يقرأ إلا هكذا أما من كان يستطيع أن يقرأ بدون لحم يحيل المعنى فلا تصح صلاته بنفسه وبناء عليه فلا تصح صلاته لنفسه وبناء عليه لا تصح صلاته لغيره والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره لأن صحة الإمامة فرع عن صحة الصلاة فالسائل الذي يقول صليت خلف إمام لا يتقن قراءة الفاتحة إن كان يعني بعدم إتقان قراءة الفاتحة اللحن الذي لا يحيل المعنى الذي لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة وإن كان يعني بعدم إتقان قراءة الفاتحة اللحن الذي يحيل المعنى اي يغير المعنى فالصلاه خلفه فيها تفصيل ان كان هذا الامام يستطيع ان يغير هذا بمعنى انه ان قال صراط الذين انعمت عليهم فقلت انت خلفه صراط الذين انعمت عليهم فلم يغيرها وهو يستطيع ان يغيرها فصلاته باطله وبناءا عليه يجب عليك ان تنفرد عنه بالنيه اما ان قلت له صراط الذين انعمت عليهم فقال صراط الذين انعمت عليهم وهو لا يحسن الا هذا فصلاته صحيحه لنفسه وبناء عليه تصح صلاته بالناس لكن الاولى ألا يأم يا مثل هذا الناس حتى لقوله صلى الله عليه وسلم يا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فقوله مع أنه مدير مدرسة ومتعلم في معد إعداد الدعاء قد يوحي بأن هذا الرجل يستطيع أن يحسن القراءة هذا إن كان يحيل المعنى والذي أظنه والله أعلم أنه يلحن نحماً لا يحيل المعنى طبعا أقسم اللحن والكلام كده قد نفصل فيه في مرة أخرى سائل يقول ما هي طبيعة العلاقة بين الخطيب ومخطوبه طبعا الخطيبة أو المخطوبة أجنبية عن خطيبها وليس للخطيب اي حق في مخطوبته اللهم الا حق واحد وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخي فالخطبه مجرد وعد بالزواج اما بقى تتكلم في التليفون واما تقعد مع محرم معاها وهي لبس النقاب الكلام ينفع تقعد مع اختي وانا قاعد معاها نفس النقاب هل يجوز ان تجلس مع زوجتي وانا جالس معها وأنت وهي وهي النقاب لا يجوز ليه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب الحجاب نوعان حجاب شخص وحجاب بدل حجاب البدل اللي هو النقاب حجاب الشخص الا ترى شخص من تحدثها هذا بشرط أن يكون لمصلحة وإذا سالتموهن متاع واخد بالك طبعا أنت بقى بتظن ان أي حاجة مصلحة يعني مثلا عايزين الشريك الكوبايات بتاع المطبخ دي مصلحة لابد أن أكلمها فيه طبعا ده كلام فاضي هذه ليست مصلحة ماشي <تصفيق> نعم مصلحة يعتبرها يعتبروها الشارع مصلحة مصلحة نحن نتكلم أيها اللهم استعن طبعا اخ بيقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيما معناه طبعا احنا مين عشان نقول معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه والمؤمن تتمت الحديث الزيادة دي عند الطبراني في المعجم الكبير فإن المؤمنة خلق نساء مفتنا ذاكر إذا ذكر تذكر قبل الحديث ده قال فيه لايثمي رجاله رجال الصحيح أو قال رجاله ثقات نعم صححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ الالباني والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى وطيب الثراء وجعل الجنه مثواه سيد محدث هذه البلد مصر بعد الشيخ ابو اسحاق يعني أو مع الشيخ ابو اسحاق او قبل الشيخ ابو اسحاق الشيخ ابو اسحاق بيقول هو اعلم مني بعلم الحديث الشاهد الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله صنف أو له كان له رسالة اسمها أحاديث أحاديث مرويات وأحاديث في الميزان أو أحاديث ومرويات في الميزان أصدر منها كتابين الكتاب الثاني يتكلم عن هذا الحديث. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتده الفينه بعد الفينه وضعف هذا الحديث سندا ومتنا اما السند فلأنه مروي من ثلاثه طرق عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كلها طرق هالكه بين الشيخ ضعفها واما نكاره متنه فلانه قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة يقول الشيخ رحمه الله فإنه لو قال ما من عبد مسلم لكان أهون كما أنه لو قال ما من عبد محسن لكان أشد لان مقام الإيمان لا يصلح معه ذكر الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يبقى ده نفى الإيمان مع وجود الزم فما ينفعش أول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتده الفينة بعد الفينة قال ومما يدل على نكرته أيضا أنه قال في آخره أو ذنب هو مقيم عليه قال فهل يتصور في سادات اولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن لهم ذنب يعتاده كل واحد منهم الفينة بعد الفينة يعني الساعة بعد الساعة قال هذا غير متصور فهذا يدل على ضعف هذا الحديث طيب عند من صححه كيف نوجهه قالوا اولا في الحصر ما من عبد مؤمن قالوا هذا الحصر ليس على اطلاقه وإنما خرج مخرج التغليب يعني الغالب أن العبد يذنب كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر في لهم يبقى ده خرج مخرج التغليب لأنه ما ينفعش الحصر أقول ما من عبد مؤمن؟ لا الا وله ذنب يعتدون فان الانبياء مؤمنون فالحصر قطعا مردود يعني كانه قال ليس هناك عبد المؤمن الا وله ذنب هذا مش موجود هناك من المؤمنين من ليس لهم ذنب عكرمه ابن رجال رضي الله عنه بعدما اسلم قال والله ما عصيت الله قط منذ اسلمت ففي من المؤمنين من لا يعصي الله قط واخد بالك معايا وفي وفي وفي وفي أهل الجنة من يدخل الجنة بغير سابقة أو بدون حساب ولا عقاب طيب, طيب نجي بقى للتأويل الثاني أَلَكَ فَإِنَّ المؤمن ذاكرا يبقى أن هو يعصى نسيان يعصى نسيان اللي هو النسيان المذمون أنا عندي نسيان فيه نسيان ليس فيه إثم وفي نسيان مذموم لكن الشاهد أن فإن المسلم خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر فيدل هذا على أنه نسي فعصى الله عز وجل قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم